أحبط أعمالهم، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَعْرُضُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّ رَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْفَالُهَا.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 أفَمَن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار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 اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته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 افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بان قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الام والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأن إنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم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 عن سبيل الله وشاق وسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا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 إي يسألكمها فيُعفِكُم تَبَخَّلُ وَيُخرِجَ الضَّغَانَكُمْ هَأَنتمْ هَؤُلَاءِ تُدعونَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ